على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن فالآن سنتكلم في ش ر والشرط ط ص ل ل ا ا ة و في ا ل ل غ ة هو ا ل ع ل ا م ة ومنه أ ش ر ا ط ا ل س ا ع ة أ ي علاماتها واما معناه في معنى الشرط في الاصطلاح الشرعي هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ويكون خارجا عن ح ق ي ق ة المشروط وذلك كالوضوء ب ا ل ن س ب ة ل ل ص ل ا ة ف إ ن ه يلزم من انعدام الوضوء انعدام ص ح ة ا ل ص ل ا ة الوضوء شرط و ا ل ص ل ا ة مشروط فيلزم من انعدام الشرط انعدام المشروط وما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ف إ ذ ا وجد الشرط وهو الوضوء مثلا ً فيمكن أ ن توجد ا ل ص ل ا ة ويمكن أ ن لا توجد فلا يوجد تلازم ما بين وجود الشرط وما بين وجود المشروط قد ي ت و ض أ ا ل إ ن س ا ن لا ل ل ص ل ا ة و إ ن م ا يتوضا للطواف وحمله قد يتوضأ ل ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن قد يتوضأ للخروج من البيت والوضوء مندوب للمؤمن على كل حال اعملوا تحصوا ولم اعملوا وخير اعمالكم ا ل ص ل ا ة ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن فلا تلازم بين وجود الوضوء ووجود الصلاه, قد يوجد الوضوء وتوجد الصلاة وقد يوجد الوضوء ولا توجد ا ل ص ل ا ة فلا تلازم بينهما ولكن اذا عدم الوضوء فان الصلاه تنعدم هناك تلازم ما بين عدم الشرط وعدم المشروط إ ذ ا عدم انعدم ل لعدم المسروط ر ط م لا ي ك أن يوجد إذا الوضوء إ ن ع د م ت ص ح ة ا ل ص ل ا ة ف ا ش ر ط في ا ص ت ل ا ح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته أ ي لذات الشرط ل أ ن ه قد يوجد في بعض الحالات يوجد الشرط و يوجد المشروط أ و يوجد الشرط و ينعدم المشروط ولكن هذا لا يكون من ذات ا ل ش ر ط ويكون ل أ م و ر ع ا ج ض ة إ م ا ل م ق ا ر ن ة الشرط ل ل س ب ب أ و م ق ا ر ن ة الشرط المانع ولا داعي للاسرار في شرح هذا فربما يدق على الفهم ب س ه و ل ة ان يحتاج إ ل ى جد يمكن ان أ نعرف من الشرط أ ن ه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجودا ولا عدم ويكون خارجا عن ح ق ي ق ة المشروط وذلك كالوضوء ف إ ن ه عباده م س ت ق ل ة لا علاقه له بالصلاه قد يتوضا ا ل إ ن س ا ن ولا يخلي وذلك بخلاف الرتل ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة ركن من أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة ينزل من عدمها العدم هي كالشرط ولكن الفارق بينها وبين الشرط أ ن الرتل يكون جزء من ا ل ح ق ي ق ة الصلاة لأن متكونة من ع د ة اجزاء م ت ك و ن ة من القيام ومن القراءه ومن الركوع ومن السجود ومن ب ق ي ة الاركان فالقيام جزء منها و ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة جزء منها والركوع جزء منها والاعتدال جزء منها والسجود جزء منها يلزم من عدم هذا الجزء عدم ص ح ة ا ل ص ل ا ة فهو ك ا ل ش ر والفرق بينهما ان الشرط ليس جزءا من الصلاه وانما هو شيء متقدم على العبادة على كالوضوء يتوقف س جزءا الصلاة من ي ص ح ة ا ل ص ل ا ة على الوضوء ومع أ ن الوضوء ليس جزءا من العباده فهذا هو الفرق ما بين الشرط وما بين ا ل ر ك فالشرط إ ذ ا ما يلزم من عدمه العلم ولا يلزم من وجوده وجودا ولا عدم لذاته ويكون خارجا عن ح ق ي ق ة المشروب والشروط ف ا ل ص ل ا ة تنقسم الى قسمين فيش هناك شروط للوجوب وهناك شروط للصحه ة شروط اذا ل ا ذ ا ع د م ت لا تكون ا ل ص ل ا ة و ا ج ب ة يعني متى تجب ا ل ص ل ا ة حتى تجب ا ل ص ل ا ة على الانسان يجب ان تتوفر فيها م ج م و ع ة من الشروط اذا ع د م واحدا منها لا تجب ا ل ص ل ا ة على الانسان هذه اسمها شروط الوجوب وهناك شروط تقالها شروط, شروط الصحه الانسان واجب علي ه ا ل ص ل ا ة ولكن هل ا د ا ع ا ص ح ي ح ة أ م ليست ص ح ي ح ة حتى تكون ص ح ي ح ة لابد أ ن تتوفر فيها شروط تعتبر في صحتها ا أما شروط الوجوب شروط شروط ر فهي ي ت ق تتوافر في معظم العبادات وذلك كالاسلام فالكافر لا تجب عليه ا ل ص ل ا ة وجوب م ط ا ل ب ة في الدنيا و إ ن كان يحاسب عليها يوم ا ل ق ي ا م ة وقد شرحت هذا الموضوع أ ك ث ر من م ر ة تكليف الكافر بالفروع ا ل إ س ل ا م والبلوغ القلم مرفوع ا عن الصبي حتى يبلغ فشرط وجوب ا ل ص ل ا ة عليه أ ن يكون بالغا فما لم يبلغ لا تكون ا ل ص ل ا ة عليه و ا ج ب ة والعقل ف إ ذ ا ذهب عقل ا ل إ ن س ا ن سقط عنه التكليف فالتكليف مناط بالعقل وجودا وعدلا إ ذ ا وجد العقل وجد التكليف إ ذ ا استجمع المكلف ب ق ي ة ا ل ش ر ا ئ ط و إ ذ ا ع د م العقل إ ن ع د م التكليف ومن ج م ل ة هذه الشرائط أن أ ن يعلم ا ل إ ن س ا ن فرائض الصلاه من سننها الصلاه تقسم إ ل ى ثلاثه اقسام أ ع منها ا الصلاة ل م ما هو ركن هذا يجب الاتيان به ولا يجول استبداله بشيء آ خ ر ولا ي ص ب ر بسجود السم ا ل أ ع ا الأخرى أبعاث أبعاث الصلاة ل هذه الابعاض إ ذ ا تركها ا ن س ا ن ف إ ن ه يجبرها بسجود السوء ولا تبطل صلاته سواء تركها عامدا أ م تركها ساهيا بينما ا ر ك ا ن اذا تركها عامدا أ و تركها ساهيا ما تصح صلاته و ا ل أ ع م ا ل ا ل ث ا ل ث ة ل ل ص ل ا ة هيئه هذه الهيئات لا تحتاج إ ل ى جبران ولو جبرها بسجود السوء تبطل صلاته إ لا فاذا اعمال الصلاه فرائض و أ ب ع ا د وهيئات فالفرائض لا بد منها و ا ل أ ب ع ا د تجبر بسجود السهو والهيئات لا تحتاج لشيء و إ ن م ا يكون قد أ خ ط ا ب ت ر ك ه ا أ وترك الثواب و ا ل ق ض ي ل ة فمن شروط ص ح ة ا ل ص ل ا ة أ ن يميز ا ل إ ن س ا ن بين الفريضه والركن هذا ب ا ل ن س ب ة لهايم ل يجب ع ل ي ه ا ن ي م ي ز لا يفعل ركن على ا م ن ه و لا يفعل س ن ة على املها ركن ف إ ذ ا فعل هذا فقد بطلت صلاته من ش ر ع ه صلات ح ة ا ص ل مين ف إ ذ ا كان ي ج ه ل او ن ت ا ي مميزه على ع م ل ش ي ء ا ل م ي ة ش ي ء اخر بطلت صلاته و املها م ي ا ل ع م ق ه يجب عليه ان يعلم فرائض الاركان وحينما اذا ما تعلم هذا وكان ق ا د ر على التعلم فهو عاصي عصى الله تعالى هذه فروض عين مثل ما الانسان تلقف بالشهادتين يجب عليه ان يتعلم احكام عبادته و إ ل ا فاذا بطلت عبادته يكون عاصيا في عدم تعلمه ما يعزى الجاهل إ ذ ا كانت عنده ق د ر ة على التعلم فيجب عليه أ ن يعلم الفرائض من ا ل س ن ة ف إ ذ ا لم يعلم جاهل ع ا م ي و أ د ى ا ل س ن ة على أ ن ه ا فرائض قال هذا ما تضر صلاته خ ط أ ولكن ما يضر ا ل ص ل ا ه من أ س ث ر الاحتمالات اقتنع ب أ ن ه ا ف ر ي ض ة وهذا ما يضرك انه ولو الفريضة انها اعتقاده تبطل كان عاميا لانه هذه الامور التي اوجبها الله, أو الله ت علينا ا ى صار يعتقد انها ل التي ا واجبة م و ر هي ي ع ي غير و ا ج ب ة وهذا يؤدي إ ل ى بطلان صلاته ولذلك من ا ل أ م و ر ا ل م ه م ة أ ن يتعلم كل واحد منا أ م و ر عبادته هذه من فروض العين وليست من فروض الكفايه ة ذ ه ل ي س ت من النوافل و إ ن م ا هي من الواجبات التي أ و ج ب الله تعلمها على كل انسان مسلم ا ل ز ي ا د ة في التعلم أ ن يتعلم أ ح ك ا م المعاملات احكام الاحوال الشخصيه القضائع ا م الفطر ا م ا ل ا س ل ا م ي كله ف ا ل ك ف ا ي ة اذا قام به البعض سقط عن الباقين ولكن امور العباده ذ هي ا ل ت ك فرض عين على كل مسلم يجب عليه ان يتعلمه هذا بالنسبة لفرائض او الوجوب الاسلام والبلوغ لسروط والعقل حتى يعلم دخول الشرط و والاستقبال ق ت هذا ا ل من الثالث ن ذكرناهما قد ق ب هذا البعض السلطة ا الذي لم نتعرض له هو ستر العوره ة ستر عن و ر ة ع العيون عندما تكلمنا على ا ل خ ف ي ن المسيح ا على ل خ ف ي ن قلنا من شروط ا ل خ ف أ ن يكون ساترا لمحل الفرد وهنا يجب على اللباس يكون ل م أ ن يكون ساكرا لمحه الفرد ولكن, ولكن مرادنا في الستر في النفس على الخفين بمعنى أ ن ه يستر الخفين ويمنع نفوذ الماء إ ل ي ه م اليهما يسترهما ويمنع ا نفوذ م ا ء إ ل وإن يجوز للإنسان كان شفافاً مثل الآن أن على أنه يمنع ساتر بمعنى مغطي بمعنى البلافتيك الساتر شفافاً ساتر مثل يلبسه على مغطي مغطي. مرادنا هنا. مغطي مانع لنفوذ الماء اما هنا في ا ل ع و ر ة ب ا ل ن س ب ة ل ل ص ل ا ة فليس مرادنا بالستر ا ل ت غ ط ي ة و إ ن م ا مرادنا بالستر هنا أ ن يكون الساتر ساترا ً ل لون ا ل ب ش ر ة ساترا ً لون ل الجسم عن ا ل أ ع ي ن بحيث لو نظر الناظر إ ل ي ه لا يرى ا ل ع و ر ة من خلاله ف ا ل س ا ت ر في الخفين بمعنى ا ل ت غ ط ي ة بغض النظر عن كونه يشك عما تحت او لا يشك و أ م ا هنا فالمراد به ا ل ت غ ط ي ة بمعنى منع العين من ر ؤ ي ة ا ل ع و ر ة ومشاهدتها فلو لبست لباسا شفافا ما يقال إ ن ه ساتر لعورته ولو كان هذا اللباس صفيقا وستر ا ل ع و ر ة دليل قول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا يقبل الله صلاة حافظا إلا الحاكم بخمار رواه و قال إ ن ه على شرط مسلم والمراد ا ل ح ا ئ ض ليست التي في ا ل د و ر ة أ و في الحيض ل أ ن هذه لا تجب عليها الصلاه ة أو لا ل ا تخشف ت ص او نعم إ ن م ا ا لا ل ت ي بلغت ا ل ح ي الحيض ض فإذا المرأة لا الله تعالى بلغت يقبل صلاتها ويجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن يستر عوته ليس فقط في ا ل ص ل ا ة عند القيام في ا ل ص ل ا ة و إ ن م ا يجب عليه أ ن يستر عوته في غير ا ل ص ل ا ة ولو كان في ح ل و ة يعني جالس بينه وبين نفسه إ ل الا ح ج ة إ ل ا ل ح ا ج ة كالتبرد م ث ل او أ التنظيف أ و قضاء ا ل ح ا ج ة أ و الاستحمام ما دام في ح ا ج ة ما في مانع ولو كان تبرد واما اذا ما كان في ح ا ج ة نهائيا فلا يجوز للانسان ان يجلس كاشفا عورته ولو لم يشاهده أحد ولو لم يشاهده احد وانما وجب الستر, في الخلوة وجب الستر مطلقا قال اطلاق الامر بالستر ولان الله تعالى احقه ان يستحيا منه فاذا كان الواحد منا يستحيي ان يظهر عورته امام الناس فان يستحيي من إ ظ ه ا ر ه ا أ م ا م الله من باب أ و ل ى فيقيل لنا إ ن الله يرى عبده ولو كان س ا ت ر ا عورته فما معنى الستر نقول أ ن يرى الله عبده س ا ت ر ا لعورته خيرا من أ ن يرى عبده وهو كاسر ل ل ع و ر ة ولذلك وجب الستر مطلقا ما هي حدود ا ل ع و ر ة هذا الكلام عام بالنسبه ل ل ع و ر ة أ م ا حدود ا ل ع و ر ة تختلف م ن بين الرجل و م اما بين ا ل ر ق ب ا ل ن س ب ة للرجل فعورته ما بين سرته وركبته باتفاق ا ل ا ئ م ة الاربعه على خلاف بينهم في دخول ا ل ر ك ب ة ودخول ا ل س ر ة منهم من ي د خ ل ا ل س ر ة و ا ل ر ك ب ة ومنهم من لا يدخلهما فنحن عندنا في المذهب ا ل ر ك ب ة و ا ل س ر ة ليستا من ا ل ع و ر ة ولكن يجب على ا ل إ ن س ا ن سترهما لا على أ ن ه م ا عوره ولكن ل أ ن الانسان لا يتيقن من ستر فخذه إ ل ا إ ذ ا ستر جزءا من الركبه ما لا يتم الواجب إ ل ا به فهو واجب ولذلك يجب عليه يجب ستر ستر ركبته حتى يتيقن جزء جميع من الواجب ط ي عليه يتيقن ج ب ستر سرته ستر حتى م تحتها العورة من كمن ان وذلك يغسل و يريد ه ه في ا ل د و ان ل و ا ج ب يغسل وجهه حد الوجه طولا ما بين م ن ا ب س الشعر الى منتهى ا ل ج ح ي ن وعرضا ما بين ا ل أ ذ ن ي ن ولكن الانسان منا لا يعلم أ ي ن حدود وجهه تماما ما يوجد في وجه واحد منا خيط أ ح م ر أ و خيط أ س و د يعرف به أ ن ه ا ف حدود وجه ه فيغسلها تماما جزءا يجب غسل جزء من ا ل ر أ س وجزء من ص ف ح ة العنق حتى ي ت ق ن ا ل إ ن س ا ن أ ن ه غسل جميع الوجه وكذلك ولكن حدود سوى الوجه ولكن ما تعرف المرأة أين ينتهي وجهها、تماما. ولذلك المرأة عليها الصلاة الرأس المرأة عليها رأسها ما ما ما تماما جزءا من تفتر تعرف تفتر أن أين أن يجب في هي هي ينتهي يجب جبهتها ولن ت ق ن انها سترت جميع ر أ س ه ا ما لا يتم الواجب إ ل ا به فهو واجب قال الله تعالى وأيديكم أن يجب علينا نقصد المرافق إلى يد ن ا الى المرفق ولكن ما هي حدود المرفق ما واحد منا يستطيع ان يرى مرفقه لانه مغطى ب ط ب ق ة من الجلد ومن اللحم ومن ا ل ع ظ م ما سبيل الى رؤيتها ولذلك ق ا ل ا ب ج ع ي ان يغسل جزءا من العضب حتى يتيقن انه غسل ا ل س ا ع د ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وكذلك ا ل ر ك ب ة ا ل ر ك ب ة عندنا ليست ب ع و ر ا ل ر ك ب ة ولكن يجب سترها ل أ ن ن ي لا أ ع ل م أ ن ن ي س ت ر ت فخذي الا إ ذ ا سكرت ركبتي وما لا يتم الواجب إ ل ا به فهو واجب هذه ا ل ق ا ع د ة التي يعبر عنها علماء ا ل أ ص و ل ب أ ن ه ا م ق د م ة الواجب ف ع و ر ة الرجل ما بين سرته وركبته لقول النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ف خ ر عوره ة و و ل ل ق صلى الله عليه وسلم المؤمنين عورة المؤمن ما بين سرته وعواج ر ك ب ت ه المؤمن ما بين سرته وركبته و أ م ا ما يروى من أ ح ا د ي ث أ ن النبي صلى الله عليه وسلم في غ ز و ة خيبر ا ح س ر رداؤه عن فخذه ورؤي و أ ن ه صلى الله عليه وسلم دخل عليه بعض ا ل ص ح ا ب ة وكان كافرا فخذه فلما دخل عثمان غطى فخذه يقول علماء الفقه وعلماء الحديث هذه وقائع أ ح و ا ل لا يؤخذ منها شرع عام ن ب ي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان في غ ز و ة خيبر في ح ا ل ة حرب و أ د ق ة خيبر أ د ق ة ضيقه ة أدقة ضيقة نبي ي ع ل الصلاة والسلام ما كان للناس الوقت ما هي حدود الحرب وإنما كان في حالة ذلك حدود يُشرع في هي في الجهاد فتعلق ثوبه ببعض ج د ر ا ن ي ا وباطنه التقيا فالحجر رداء عن فخذه فقال العلماء هذا لا يدل على ان الفخذه ق ليست بعوره ل ه الفقد ذ ا تشريع أ ر ا د أ ن يعلم الناس ما هي حدود ا ل ع و ر ة وقال صلى الله عليه وسلم عوره المؤمن ما بين سرته وما بين ركبته فهذا المحرفين فقط محرفون قاله صلى الله عليه وسلم ليبين من هذه حدود العورة. ولا يظهله بعض الجاهل جاهل هم لأن الجاهل إذا عام العورة وما انت وإنما الفتوى وحرفها وهذا لاقع المسلمين تشريع ليبين يكون بعض وسلم من نقل قد صلى لأن دل وأضل حدود هو ينقلون عن الامام مالك أ ن ه يقول إ ن ا ل ف خ ة ليست ب ع و ر ة وهذا نقل كذب وسور وبهتان على الامام مالك ا ل إ م ا م مالك رحمه الله تعالى قسم ا ل ح و ر ة الكتب ا ل موجوده ا ي ة م ة ذ ه ا ل م س ا ئ ل م ا ه ي ينصيب بيطار لشيء الإنسان نكحة بباطل الأرض على موجودون ة ا ل أ م م ة و و و ج د أ ق و ا ل ه م منقوله مدونه م س ط و ر ة م ا يجوز الافتراء على دين الله تعالى ولا يجوز ل إ ن س ا ن أ ن يعتذر بالجاهل الجاهل مفروض يقف عند حدوده رحم الله وشرف قدره فلقف عنده ر ح الامام م ا ت ع على د دين ي ل ل تعالى ل ه ا ي و كثير من ل ينقل ن ا س ا الفقد ل ليس ك بأن عورة إ مالك م م ا و ك لصحه أ ا ب وهذه الصلاه الموجودة ستر العوره ا ل م غ ل ب ة ق ل لو صلى وهو كاشف عن فخذه ا ل ع و ر ة ا ل م غ ل ظ ة هي السوءتان القبله ودبره قال الملك تنحصد صلاه محاصد لله تعالى لان لو كاشف عورته كاشف ا ل ع و ر ة أما هذا عورة يجب, يجب عليه أ ن يعيد ا ل ص ل ا ة ما دام باقيا في الوقت ل أ ن ه اعطى الله تعالى في هذه ا ل ص ل ا ة معنى ذلك ان ا ل ف خ ر ع و ر ة ولكن جعل س ر ط ا ل ص ح ة ستر ا ل ع و ر ة ا ل م غ ل ظ ة واما ا ل ع و ر ة ا ل م خ ف ف ة فلم يجعلها شرطا ل ل ص ح ة و إ ن م ا جعلها واجبا ميز ما بين شروط ا ل ص ح ة وما بين الواجبات ف يذهب ل و ف ي ق الى الثالث ف ي س ا ل فيقول هذا حرام وفي ا ل ق و ع في الحرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون ايمان المرء كاملا حتى يدعى ما لا باس به خ ش ي ة مما به باس دع ما يريبك الى ما لا يريبك فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لديه وعيقه لكن م ع هذا نحن نحتش بحديث رسول الله فيما يكون مناسبا لاهوائنا ف هنا ما قلنا له هذا رسول الله يقول لك تفعل ذات شبهات اسوء انا لا اقول لك هذا ما هو شبهه لما نحن أ ل ا ئ م ه الاربعه قد اتفقوا على شيء ما احد شبهه هذا, هذا صار تكاد بديفترض شبهة. بديفترض انا صار مساله ك ا د تكون يقينا بدي افترضوا شبهه بدي افترضوا الائمه الاربعه لا قيمه لهم امام واحد من علماء المسلمين هي بدي افترض افتراض خيالي نظري بعض اما يتقي الانسان الله تعالى ويقول انه شبهه هذا لو كنا من ا ل أ ئ م ة ا ض ع ه ا ق ي م ة لفتواهم أ م ا نحن ا ل مسلمين ف إ ن ن ا نعتبر ك ا لا د أ ن اتفاق ا ل أ ئ م ة ا ل أ ر ب ع ه ل م ت ا ب ة الاجماع ليس إ ج م ا ع ا لكن نكاد, نكاد. ل أ ن ه قوي جدا ما دام اتفق ا ل أ ئ م ة ا ل ا ر ب ع ة مع اتباعهم على امر فكاد الامر يكون اجماعا و أ م ا ا ل ح ر ة ا لان م ر أ ة ل ل ح ر ة أ هناك فرقا بين ع و ر ة ا ل أ م ة و ع و ر ة الحره ة أما الحرة فعورتها ما سوى الوجه والكفين كل ج س م ه ا سوى الوجه والكفين عوره باتفاق العلماء على خلاف بينهم في باطن قدمها وقد يخالف بعضهم في باطن قدمها وظهره أ م ا عندنا ف ا ل م ر أ ة ا ل ح ر ة كلها ع و ر ة ما يحرم اظهار وكشفه فقالوا ا ل م ر أ ة كلها ع و ر ة والوجه والكفين لانه يجوز اظهارهما واعداوهما ب الصلاه و ع و ر ة بمعنى ما يحرم النظر اليه وعند ذلك فكل ا ل م ر أ ة ع و ر ة ل أ ن الرجل لا يجوز له ان ينظر من ا ل م ر أ ة التي ليست محرما له لا يجوز ل و ان ينظر منها شيئا قال الله تعالى قل ا ل م ؤ م ن ي ن يغضوا من ا ب ط ا ر ه م وقل ا ل م ؤ م ن ا ت يغضن من ا ب ط ا ر ه م وهذا في ا ل ص ل ا ة فقط واما خارج ا ل ص ل ا ة فالعلماء يكادون يتفقون على ان الوجه والكفين ليس بعوره ولكنهم ايضا يكادون يتفقون على ان ستر الوجه واجب يجب على ا ل م ر أ ة ان تكسر و ا ه خ ا لا على انه ع و ر ة ولكن سدا ل ل ذ ر ي ع ة و لان ك ن س د للجريعة ا ل م ر أ ة اذا كان الله تعالى قد حرم علم عليها ان تضرب الارض برجلها حتى لا تسمع الرجل صوت خلالها ل ى تظهر وجهها وهو اشد م غ ر ا ء ا لصوت ل خارعه صديقه ي لم علماء يامن اما اخر. يجوز ن ان نقول ان ا هذا الحصر في ان تكشف وجهها ا تكشف ع ل م الاصول لما قسموا ا ل د ل ا ل ة الى د ل ا ل ة منطق دلالة مفهوم. قسموا دلالة إلى مفهوم ومفهوم موافقه ومفهوم خالقه ف إ ذ الوجه ا هو م ث ا ل الفتنه وهو مليار الجمال وهو وسيله اتصال يعني الوسيلة الاولى ل س ي ة لنصر الرجل إ ل ى ا ل م ر أ ة ف إ ذ ا كان الله قد حرم على ا ل م ر أ ة أ ن تسمع الرجل صوت خلخالها فان يحرم عليها كشف وجهها من باب أ و ل ى الوجه ليس ب ا م ا ق أ ن ه ع ذ ر ة لو كان ع ذ ر ة لما جاء ك ش ف في ا ل ص ل ا ة و ل ك ن ي ق و ل يجب ستره و سدا ل ل ذ ر ي ع ة ونحن الان قبل قليل تكلمنا على م ق د م ة الواجب وقلنا ما لا يتم الواجب إ ل ا به فهو واجب وكذلك ما لا ي د ر ا الحرام إ ل ا به فهو حرام ما دمنا لا نستطيع أ ن نجرا السبه ولا نستطيع أ ن نجرا ا ل ف ت ن ة إ ل ا ب ت غ ط ي ة الوجه ف ت غ ط ي ة الوجه في هذه ا ل ح ا ل ة و ا ج ب ة إ ذ ا ع و ر ة ا ل م ر أ ة م ن ع ل الوجه والكفين الصلاة فعاد ل ومباحث ج ه والكفاء و هذا الصلاة فقط في و ج و ز ة ا ل م ر أ ة ل تذكر هنا ل أ ن ه لا مناسبه و ل ا ي نتكلم على ما ي ؤ ث ا ل ص ل ا ة و أ م ا كون المراه يجب علي ان ت ذ ر وجهها هذا يذكره فقهاؤنا النكاح في كتاب النكاح يقولون من دبل الخاطب ان يرى من ا ل م ر أ ة ما ي ج ع و الى نكاحها ب ا ل و ج ه والكفينه ن ا ك يتكلمون على ان ا ل م ر أ ة يجب علي ان تستر وجهه سدا ل بذريعه ة لا ل ا ن عورى عندما الذريعة ونحن مصدر من مصاجر التشريع الاسلامي سد المختلف المالكية المترأة فيها فهو عند المالكية من أهم الأصول عندهم قال الله تعالى ولا تسب الصنم. الذي المشركون. لماذا؟ الصنم الصنم الله. ولكن م ش ر و ل م ا ذ ا هل سب ا ل ص م ح ر ا م ب ن يجب ان ل ص يكون هذا المكان يجب ا ل يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا ا ل م حرم ع ل ي ن ا انه اردى هذا الى ح من و م هذا ا ل قال ب ي ل ستر وجه المرأة من ر أ ة م ق الفقهاء من ا ل وجوب ستر ا ل م ر أ ة ب و ج ه ه ا قال ب ا ن ه اوجبه عليها من قبيل سد ر الذرائع ئ ع من س وهي ق ا ع د ة م ج ت م ع ة معمول بها ع ن د ج م ي ع فقهاء المسلمين تقريبا وعورة الحرة ما سوى الوجه الحرة ما والكفين هذا في الصلاة تعالى ولا دينتهن إلا ما ظهر منها. قال لقوله ابن ي ي دِينَتَهُنَّ مِنْهَا ابن ظَهَرَ إِلَّا قال مَا عباس و ع ا ئ ش ة رضي الله ت عنهم ا ل ى ع هو الوجب والكفان ولذلك ا عندنا فهو عورة. عورة في الصلاة وعورة في الطوام ولذلك يجب على المراه أ أن تكترى للزيهة ر النوم م ح ان ل ل تعالى قال ه كثير م ا تستر ا ي رجليها مقشوبة وبناء على ذلك ما يصح أن ركن من أركان تكون ليست حاجه ة ليست ح ا ج فعوره غ ل ر ب ل ما بين سرته وركبتيه وعوره الحره ما سوى الوجه والكفر في الصلاه واما الامه, كعورة في, الرجل. عورة الأمة في الصلاه كعوره في الرجل وأما خالج الصلاة فعورتها ك ع و ر ة ا ل ح ر ة عند جمهور ا ء أصحابنا الفقهاء من أ ص ح ا ب ن ا عورة الأمة كعورة الحرة خارج الأمة ا ل فلا يجوز لها أ ن تخرج إ ل ى الخارج أ م ا م الرجال ا ل أ ج ا ن ب إ ل ا إ ذ ا كانت م س ت س ر ة كما تبتكر ا ل ح ر ة و س ي أ ت ي بحثها معنا إ ن شاء الله في مباحث النكاح وشرط العورة الثاكر أ ن يكون مانعا ً من إ د ر ادراك ك لون البشرة من مالعي إ لون ا ل ب ش ر ة على خلاف ما ذ ك ر ن ا في الخفين سبيل ي ل إ فرسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يلبسون الثياب ا ل ع ر ي ض ة ا ل ف ص ا ب ة ومعنى ذلك أن لو انه لو ان انسانا وقف اسفل منهم فانه قد يتمكن من رؤيه عولتهم هذا لا سبيل إ ل ي ه ولذلك ما يكلف الشرع الانسان ما لا يطيقه واما من الحلاء فيجب عليه يكتر عورته بحيث لا ترى من جيبه لو كان صدر ثوبه مفتوحا فهذا الانسان عندما يركع قد يكون ث و ب ع ا جدا وهو واقف طبعا عواته وليس المراد بالظهور ان يراها ل ن ا س ليس المراد هذا المراد انها في وضع يمكن ان ترى منه العوره فاذا كان يصلي بدون سراويل و ث و ب ه عريض وجيبه مفتوح اما أ ن ت ر ى ع و ر ت ه وهو واقف وهذا احتمال لكن الاكثر ما ت ر ا لكنه اذا ركعت فاحتمال ا ل ر ؤ ي ة في هذه ا ل ح ا ل ة صار يقينيا وبناء على ذلك تبطل صلاته لا ت ب ط ل صلاته عند نيته ولذلك يجوز الاقتداء به لا تبطل صلاته ليش؟ どこにあるかい فقال ص لهم ا ة ان يكون هناك صلاه باطله تحت. فهذا عندما يسجد وطفل ت عواته ظ ه ر صلاه ب ا ط ل ة إ ل اذا إ كان لبس قميص قوي تحت ه عند ذلك ما ت ل ص ل ا ة ه فلو رويت عواته من جيبه من صدره في ركوعه أ و سجوده أ و قيامه في أ ي ح ا ل من ا ل حالات ت ف ل صلاه ب ا ط ل ة وبناء على ذلك يجب عليه ان يسره عطل النار او يسد وسطه بخيط ر وسير بزرار يأيه و اذا كان جزء من جزء م فوق و ع عمج من الفقر يل وسيم ه ب د ه ا في م ا ن ع يسطر ا ل ع ر يضع يده علي مانعه عورته المهيو ما في, ما في ان المهم ان يسطر يسطر عورته ولو مفتوحا كان جيبه مفتوحاً. ويمكنهم نشر عورته برؤيته بحيث لا ت ظ ه ر لو ر ف ع بمانع يمنع ه أجد أيضا ما المهم أن ما المهم ر ؤ ي ة ا ل ع و ر ة من خلال الثوب فان وجد ا ل إ ن س ا ن كافيه سوء ت ر ي ش وجد ثوب كبير يكفي لقبوله ويكفي لجذوله قد يجب عليه استعماله بالقبول و ف ي ا ل د و ر هذه المساله م س أ ل ة ب د ي د ي ة لا تحتاج الى البحث واما اذا وجد س و ب ا ناقصا يكفي لقبوله ودبره ما يكفي لسوءتيه يكفي اما بالقبول واما بالدبر ما الذي يستعمله يجب عليه في هذه الحاله ان يستر قبوله لان القبول اقبح ولا سيما انه مستقبل فيه القدره سواء اكان بارد في ج ه ة ا ل ق ب ل ة نحن أ ص ل ا يحرم حرم علينا بالبول أو يحرم علينا استقبال ب ل القبله غ ا هذا وحرم ذبوله إلى إلى بالبول ر باتجاه ا ك ع ة ف او ل لي ت ب ح ه و م ا ل ه وإن غ ا ن ذؤية أ ب ح ط عند الركوع او عند السجود الا ان الانسان يستطيع ان يتدارك ذلك وذلك بان يضم بعضه الى بعض فمن يعني الفحص الذي يمكن ان يظهر في ح ا ل ة الركوع والسجود يمكن تداركه واما القبول فلا يمكن تداركه و ب ن ا ن على ذلك ش ه و ن ف ق ا ر ن ه على انه يستر قبوله الذي كحشي في منظره وقيل ج يتخيل بينهما ولكن الراجح عند الفقهاء انه يستر قوله واذا وجد المصلي س ت ر ة ن ج س ة في فروع كثيره ساذكر لكم بعضها وجد س ت ر ة ن ج س ة ماهي طاهره ولكن عنده ما يغسل به هذه ا ل س ت ر ة او وجد الماء ولم يجد من يغسلها وهو عاجز عن غسلها وهناك صور ك ث ي ر ة ماذا يعمل هذا الانسان قال ف يصلي هذه الحالة ي عاريا ولا يصلي بالثوب ن ج ا ا ة يصلي ي ع ل يصلي ا الذي و ب ا ل ذ فيه النجاسه اما لو وجد الستره في ا ل ن ج ف ة و وجد ا ل م ا ء ولكن لو غسلها لفات الوقت قد يجب عليه ان يغسلها لانه يمكنه ان يتدارك ا ل ص ل ا ة قضاء وهو ليس ل آ ث م يستطيع ان يصلي ساترا ب ع و ل ت ه بثوب طاهر وهو ليس لاتم ل أ ن ه لا خيار له القياده المفترض انها سوره حرج وسوره الله تعالى الاتفاق ض ي أ ب و الطيب ا ل ط ب ر ي من أصحابنا كبار العراقيين اصحاب الوجوه ط و ف ي عام اربعمئه وخمسين من ا ل ه ج ر ة وولد عام تسعين وثمان واربعين ا ل ه ج ر ة فعاشا م ئ س ن ة وسنتين عشمئه وثنين س ن ة وكان قيله هذا العمر يناقش ويناظر ويعلم ويتعلم العالم ا ا ما ن ن ينتهي من س ل ل م ع ا ل ما ينتهي من التعلم ويحضر المواكب وما نسي شيئا ق د وقيل له لقد متعك الله بجوارحك رغم انك عمرت فقال ه ولم ولم اعص الله بواحد منها قط ما ع ص الله ب ج ا ر ح ة من الجوارح فلم لا يمتع بها عاشميه اثنين س ن ة وهو متمتع بكامل قوار ع ق ل ي ة و ج س د ي ة وهو شيخ شيخنا العظيم الامام ابي اسحاق الشيرازي سيخ الشاتعية وكان, عندك إمام وكان عند الامام وكان ا ل ش ر ا ز ي عند الطبر ي في مكان عظيم حتى أ ن الطبري كان يضعه في حلقته يدرس فيها عندما يغيب القاضي أبو ابو ل ط ي الطبري قاضي ب أ الطيب الطبري توفع 450 من الهجرة في نفس ا ل س ن ة التي توفي فيها الامام العظيم أ ب و الحسن الماوردي وقد حدثتكم عنه أ ك ث ر من م ر ة والذي يريد الاستزاده عن ترجمه القاضي ابو الطيب الطبري له التعريفة بالفقص الإمام ومما أوسعها زاد في شهره القاضي ابي طالب الطبري رحمه الله تعالى أ ن كان ا ل إ م ا م ا ل س ر ا ز ي ت ل م ي ز ا له ف ش ه ر ة ا ل س ر ا ز ي طبقت ا ل آ ف ا ق فنقل ى القاضي م ولم منه. تنميزا غ ر عصره شرازي ب يوجد واحد واستفاد فكون الا ل في ابو الطيب الطبري, الطبري الاتفاق على هذه ا ل م س أ ل ة وهي ان الانسان إ ل ا اذا وجد ف ت ر ة ن ج س ة وجد ماء يغسلها إ ل ا أ ن ه لو غسلها ل ف ر ر الوقت قال يغسلها ولا يصلي عاليا لانه ب إ م ك ا ن ه أ ن يستدرك ا ل ص ل ا ة ق ض ا ء في هذه ا ل ح ا ل ة ا ل ض ر و ر ة ولا يعصي بهذا العمل أصلى الله على محمد وعلى آله سيدنا محمد